فمَا كََ دَعوىهُم إِذجاءهُم بَأْسُنَ إِلَّا أَ أن قَاوا إ كُنَّ غَالِمِين فَلَ نَسْأأَلًَاَّ الذيذ نَ أُرُسِلَ إلَيْهِم وَلَ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 قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 وَقَاسَمَهُم إِّ لَكُمَالَ مِنَ النَّ صِحين فَبَلَّهُماَا بِغُورور فَلََّ ذااقَ الشَّجرَةَ بَدَتْ لَماَا سَؤاتُهُماَا وَقَافِقَا يَخْصِفانِ عَلَيْهِ مامِ وَرَطِ الْجََّ.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 قَالَهَبِطُوا بَعضُكُمْ لِبَعضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 قُل إ اللهَّهَ لا يَأمرُر بِالفَحشائِأَتَقولون عَ اللهَّهِ مَا لا تعلون قُلْ أَمَرَ رَبّ بالِالقِصطَ وَأَقِمْ وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حق عليهم انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون ويحسبون انهم مهتدون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 وَأَ تَقولُُوا عَ اللهَّهِ مَا لاَا تَعَلَمُون وَلِكُلِّ أَّةٍ أَجلَل فَإِذَ جَ أَجَلُهمم لا يَسْتَأْخِ نَسَاعتَ وَلَا يَسْتَقَدِمونُ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 وَكَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الجنة هم فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا ذَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جمعكم قالَاوا مَا أَونَاعَكُمْ جَمعُكُم وَمَاكُمْ تُمْ تَسْتَكْ بِرُونأَهاءُ لَا إَِّذينَ أَقُ سَمتُم لَا يَنَالُهُ اللَّ بِحم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 يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا فَهَلَّنَا مِن شُفَعَاءَ أَفَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعمل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 يُغَسِّلُ لَيْلَنَهَا رَءْيَ طَلَبَهُ خَفِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا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 أبَلِّغُكُمْسَالاتِ رَبّ وَأَو صَحلَكُمْ وَعلَمُ مِنَ اللهَِّ مَا لَا تَعللَمُون أَجِبَةُم أَ جَ أَكُمْ ذِكرُم مِ الرَبِّكُمْ عَ رَجُلِم مِن قُم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 أَوَعَجِبْتُم أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ هَلْ مِن فِي الْخَلْقِ بَشَرًا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 ذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين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 فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطَن إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفاحِشَ فَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَدٍ مِنَ العلَمين إِكُمْ لَلتَأتَُ الِّجَلَ شَهْوَةًَ مِنْ دُون النِسَ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 نَبَيِّنَ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا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 حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وداه السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كننا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين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 لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا ان الاه ربنا منقلب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 قَا أَسَ رَبُّكُمْ أَ يُهلِكَ عَدُ وَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُم فِيأَرْرض فَ يَظُرَكَيفَتَعملون وَلَ قَدَاء خَذْنَا آلَ فِ الرعَوونَ بِالسِنينَ وَنَقُص مِنَ الثَّمرَاتِلَ عَهُم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 قَال إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرُّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ على الْعَالَمِينَ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 وَإ يَرَوْ كلُ آيَثِ لَا يُؤمنِنُوا بِهَا وَإ يَرَو سَبلَ الرُشْدِ لَا يَاتَّخِذُهُ سَبلَ وَإ يَرَوْ سَبلَ الرُشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم وَلَا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وَلََّا سُقِقَ فيِي أَديهِمْ وَرَأوْأَهُم قَدِضَلُّ قالوا لَ إَِّمْ يَررحَمنَا رَبُّنَا قالوا لَ إَِّمْ يَْرحَمنَا رَبّنَا وَيَغْفِر لنَا لََكََُّ مِنَْ الْخَاسِرين.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 كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَبخُل الْ البابَسُجدًا نَغْفِ لَكُمْ خَطِي آثِكُمْ سَنَزيد الْ المُحسنين فَبَددَّلَّ نَظَلَمُ مِنهُم قَوْولًا غَيرَ الذي قلَ لَهمم فَأرسَلناَا عَلَيْهِمْ فَأَرسَلْناَا عَلَيهِم رجزَم مِنَ السَّمائِ بِمَا كانَوا يَظْلمونون وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض اماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ياخذون هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوا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 وََّذينَ يمَّكُونَ بِالكِتابابِ وَأَقامُ الصَّلََ إِ لا نُضعُ أَجرَْ المُصِْحم وَإِذْننتَقُنَ الْجَبَ لَ فَووقَهُم كَأَهُ ظُلَّةُ وَظَنُّ أَهُ وَاقِح بِهِمْ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 ذالك مَثَلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بِآيَاتِنَا فَقُصَصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرون سَاءَ مَثَلَ الْقَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُم كَانُوا يَظلمون مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهتَدِي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 فَلََّا أَثقَالَ الدَّع وَلهَّهَ رَبَّّهُ مَا لئِن آتَتَنَا صَالِحََّ نَكَُّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُ مَا صَالحًا جَعَلَ لَهُ شُرركَأَفِي مَا آتَهُمَا فَتَعَلَ اللَّهُ عََّا يُشْركُون أَشْرِكُونَ ماَا لا يَخلُقُ شيءَيأََّهُم يُخْلَقُون وَلَا يَستَطيعونَ لَهُ نصرَو وَلَا أَافُسَهُم يَصُرون وَإِن تَدَعهُمْ إلى الهدَ ل يَتَّبِعُوكُمْ سَواءُ عَلَكُمْ أَدَعَوتُمُهُمْ أَمْ أَنتُمْ صامِتُ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 ام لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ يَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وََّذينَتَدَعونَ مِن دُونِهِ لاَا يَسْتَطعونَ نَ الصَكُمْ وَلَاأَافُسَهُم يصُرون وَإِن تَدَعُهُم إلى الهُدَ لَا يَسمَعُ وَتَرهُم يظُرونَ إلَكَ وَهُم لا يُبصِرون وَاْصْفَحْ وَاَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَاِنَّ مَا يَنْزَغُ نَكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم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 إن الذين عِندَ رَبِّكَ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون